una en tehdimen vallah Vemen yol lilla huen tegide la hu se وَذُلُّوا لَوْ تَكْثُرُونَ كَمَا كَثُرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ إِنْ فَلَا تَسْتَغِيثُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَاقْذِوهمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً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 فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فقذوهم واقتلواهم حيث تقصدوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانًا نذيرا